فبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ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 الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ونمعهم ولا ان قوتنون ينصرونهم ولا ان نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله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 منك إنني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز